بسم الله الرحمن الرحيم. w tej chwili, w في chwili, w tej chwili, jakim من w tej chwili, w tej استمعوا w tej chwili, w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 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا وكم قصنا من قرية كانت ظالمة ووأيشعنا بعدها ووأيشعنا بعدها قوما آخرين فلما لا ترقدوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا ياويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حتى جعلنا نصيد الخامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه من لدننا لتخذناه من لدننا إن كنا فاعلين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 119. وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 110. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك فذلك نجزيه جهما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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا هُزُوًا أَفَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ مُكَذِّبٌ قُلْ قُلْ إِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ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 سَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّ ذَلِكَ وَلَهُمْ يُنْظَرُ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 110. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا, إنا كنا ظالمين ونضع يُقْسِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً, وضياء 119. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم قبل وكنا وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم في ان انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا فجعلهم Zostawione zadań, które nie są w stanie zadać, które nie są w stanie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 ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلهم وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم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 وكان قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله فنجيناه واهله من الكرب العظيم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 129. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين 120. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون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 وَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن عَلَيْهِ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أن لا إله أَلَّا أن لا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سبحانك, سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا لهم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالثين استجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا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 كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران فلا كفران لسعيه وإن لموكاتب وحرام على قرية أهلك أنهم لا يرجعون حتى فَإِذَا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلون وَإِذَا تَرَبَّى الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا نِيَ شَاخِصَةٌ الذين كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ من هذا بل كنا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 وهم في مشتقت أنفسهم خالدون لا يحزنهم لفزع أكبر وتتلقاه بملائكة 129. السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يَتَوَلَّوْنَ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنَّ دَرِيَّ أَقْرِيبٌ أَمْ بعيد مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دَرِيَّ أَنَّتُ اللَّهُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ حُكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّ الْرَّحْمَانِ وَمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ